قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الخطبة السامنة في موضوع فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم والحديث عن مراحل التمكين المرحلة الأولى الدعوة والتعريف بحقيقة الإسلام ثانيا اختيار العناصر الجيدة التي تحمل هم هذه الدعوة ثالثا المغالبة رابعا الظهور كل مرحلة ما زمنها ليس هناك زمن محدد إنما يرتبط ذلك باستجابة المدعوين وتفاعلهم مع الدين وإن تغيير عادات الناس ومألوفاتها وميوليها ليس بالأمر السهل الهين لابد له من معالجة بد له من صبر ولا بد له من طول نفس فكم زمن كل مرحلة لا تحديد للأزمان كم تمضي الدعوة كم تؤتي سمارها ومتى يكون علم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى أول هذه المراحل الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاة ورسة الأنبياء هذا المنهج في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يتل عليكم آياتنا التعريف بقواعد الإسلام وحقائق الإسلام وأصول الإسلام ويزكيكم يطهر نفوسكم وينميها بالخيرات والبركات ويعلمكم الكتاب والحكمه القران والسنه وبهما ينتقل الانسان من الموات الى الحياه ومن الظلمات الى النور ومن الضلاله الى الهدايه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والمعنى هنا حياة القلوب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت هل يختلف إثنان في أن الدين جاء بالصلاح والإصلاح أن الدين جاء بالهدى والنور، أن الدين جاء بالحياة وضمان السعادة في الدنيا والآخرة صادق الإيمان يقول لا يختلف أحد في هذا فما بال بعض أقوامنا ومن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أي طيار يواجه الإسلام ويعادل الإسلام ويناوئ الإسلام يقول هذا الطيار إصلاح كل اللي عادل الإسلام اسمه طيار إصلاحي وأي عالم يخالف باجتهاده سوابت الدين وأصول الدين يأسمه من علماء التنوير وإذا دعوت قومك إلى الرجوع إلى الدين قالوا هذه دعوة إلى الرجوع إلى العصور المظلمة عصور مظلمة إذا دعوت إلى الدين على منطق من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وعلى منطق من قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وعلى منطق من قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وعلى منطق من وقف في غزوة بدر وقال اللهم منصرنا على محمد أصحابه فإنه عاب آلهتنا وسفها آباءنا وقطع أرحامنا فالله منصورنا عليه فيأتي قوله تعالى إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنته فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أبا جهل وأن الله مع المؤمنين وليس معك وعلى منطق حيي بن أخطب الذي قال يا أيها الناس هذا أمر الله وقضاء وقدر ومنحمة كتبها الله على بني إسرائيل يقول هذا وهو يعلم أنه على باطل يقول هذا وهو يعلم أن محمدا رسول الله حقا وقد أقر بلسانه فقال هو هو المبشر به في التوراة يقول هذا وهو يعلم أنه خان الأمانة ونقد العهد يقول هذا وهو يعلم أنه حرّض بني قريزة على نقد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كل هذا العلماء بيفسّروا هذا الكلام آلم السبب هو الحفاظ على السلطة الزمنية لأن فرعون قال ما قال والله تعالى يقول في شأن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما وأبو جهل يقول هذا وهو سبق له أن قال نحن وبنو عبد مناف كنا كفرسير هان أطعموا فأطعمنا سقوا فسقينا وحملوا فحملنا فقالوا منا نبي وأن لنا بذلك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك أنت عندهم الصادق الأمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لماذا ما قد أبو جهل نفسه من أجل السلطة الزمنية السلطة هتنتقل من أبي جهل إلى محمد اللي فعرفهم يتيم أبي طالب وكذلك حيي بن أخطب الذي اعترف لأخيه بأنه هو هو النبي المبشر به في التوراة فلماذا يقول هذا أمر الله وقضاء وقدر وأنه أمر على بني إسرائيل يقول هذا من أجل الحفاظ على السلطة الزمنية كم عاشوا من أجل هذه السلطة الزمنية؟ كم عاشوا؟ وعبد الله بن سلام رضي أن يكون تابعا في الحق لا أن يكون رأسا في الباطل فعاش حميدا ومات سعيدا وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في رؤية رآها ابن سلام وقصها على رسول الله فالنبأ قال له بشروا بالجنة بهذا أين مصير هؤلاء وأين مصير عبد الله بن سلام كم يكون عمرك في الدنيا هتعيش أدي إيه يعني؟ هتعيش أدي مت سنة؟ مئة وخمسين سنة؟ ثم بعد ذلك الحساب والحساب ليس يوم القيامة فقط، لأن الحساب يبدأ بالوفاة. من مات قامت قيامته ويبدأ الحساب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرجوع إلى الإسلام والدين رجوع إلى عصور الظلام علشان الإسلام بقاله 1400 سنة قامت دولة اليهود واليهودية عمرها كم سنة 3000 سنة حدش قال اليهود ده تخلف درجعية أن تنشئ دولة على الدين وده تخلف ما رجعية محدش يدلول كده اليهود اللي دينهم بقاله 3000 سنة 30 قرن والدين اللي بقاله 1400 سنة وضمن الله تعالى خلوده وصلاحه إلى يوم القيامة يقال له هذا من ببغوات من ببغوات يرددون ما يقوله المستشرق والمستغرب وأعداء الدين في الخارج يرددون كالببغاء ولا يفهمون ماذا يقولون فما هو المطلوب في الداعية من صفات أن يجمع بين التميز الإيماني والتفوق الروحاني التميز الإيماني الذي يجمع فيه بين الخوف والرجاء ويجمع في التوكل بين الثقة والاعتماد على الله ويجمع فيه الشكر وتحرر الإخلاص لله رب العالمين والتفوق الإيماني الذي يسابق فيه إلى الخيرات ويكسر فيه من الطاعات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الزاد وأن يكون له رصيد علمي وزاد ثقافي العامل على غير علم كالسالك على غير طريق العامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح وذكرنا كلاما كثيرا في الخطبة الماضية في شأن العلم والزاد الثقافي أن يعرف الأفكار التي حوله من رأسمالية وشوعية واشتراكيه وقومية وبعسية ومسونية وصهيونية يدرك هذه الأشياء جميعا ورجاحة عقل وقوة حجة لكي يدفع الشبهات ويقاوم الشهوات ويواجه الأزمات ويرجح الأقوال والأراء ورحابة صدر وسماحة نفس ورحابة صدر وسماحة نفس يكون صاحب قلب كبير يستوعب جهالات الناس فتضمن الرحمة التي تدعو إلى الحلم والحلم الذي يدعو إلى العف قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رأسا في قومه إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا عجبت لمن يشتري العبيد بأمواله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد هذا في شأن الداعي فمن هم المدعوم المدعوون شرائح مختلفة من المجتمع من عمال وفلاحين وصناع وتجار وتجاريين وأطباء ومفكرين ومثقفين وسياسيين وكل فئات المجتمع هم حقل للدعوة التي يجب الاشتغال عليه وتعرفهم بالإسلام وأن هذا الدين صالح لكل مناشط الحياة فليس هو طقوس وعبادات فقط إنما يشمل الإنسان منذ ولادته فيؤذن له بالأزان في أذنه إلى يوم يموت ويصلى عليه صلاة الجنازة وهو ما بين الأزان والصلاة خاضع لأحكام الإسلام وهو ما بين الأزان في أذنه مولودا إلى حال الوفاه الصلاة عليه تشمله أحكام الإسلام فالإسلام فيه العقائد وفيه الأخلاق وفيه العبادات وفيه المعاملات وفيه تشريع الحدود والجنايات والديات والمواريس كل مناشط الحياة لها لها في في الأحكام وفي الشرع أوامر من الله سبحانه وتعالى تضمن سعادة الإنسان في الدنيا والفلاح في الآخرة فإذا قيل لنا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة نقول لهم ودخلوا قولوا السياسة الشرعية مين من العلماء كتب في السياسة الشرعية ابن نجيم ابن الفراء ابن عبيد ابن تيبية ابن القيم إذا كنت تجهل والإنسان يعادي ما يجهل فلتعلم أن هناك السياسة اسمها السياسة الشرعية التي تشمل الحاكم والمحكوم وكلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قد تصلح عند غير المسلمين قد تصلح عند النصارى لأن دينهم قام على الشعائر والطقوس والعبادات والعقائد فقط ليس عندهم تشريعات إلا ما كان في الضورة وفي إنجيل لوقا إصحاح عشرين عدد ستة وعشرين أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله أعطى الإنجيل استحقاقات لقيصر واستحقاقات لله، وقال لهم فصل بين مال قيصر ومال الله. هذا لا يوجد في الإسلام. في الإسلام قل إن الأمر كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأن أولا المسلمين. لو صح هذا النص. من المسيح عيسى عليه السلام أنه قال أعطى لقيصر لقيصر ومال لله لله لو صح هذا النص فإن الدافع وراءه الاستضعاف هو سيدنا عيسى كان مستضعف ولا كان ممكن كان كان مطهَّد وتنيت مطهَّد لحد ما ربنا رفعه إلى السماء وهو في حالة الطهَّاء فالأحكام المنوطة بالاستضعاف غير الأحكام المنوطة بالتمكين عند التمكين يقال قل إن الأمر كله لله ما لله لله وما لقيصر لله وما قيصر إلا عبد لله أما حلل الاستضعاف فلو أحكام تاني فلو صح هذا النص عن عيسى عليه السلام فإن الدافع وراءه أنه كان هناك استضعاف وقصت هذا النص في الأعداد من 23 و24 و25 و26 في إنجيل لوقا إن في ناس حب يتوقع ما بين عيسى عليه السلام والحاكم اللي موجود يعملهم فتنة اللي بيها الحاكم ده يعاقب سيدنا عيسى يعني قالوا له أيها المعلم إنك تقول الحق ولا تخشى لا تخشى أنت في الحق لو متلاء قل لنا أيها المعلم هل يجوز أن نعطي الجزية للقيصر فقال لهم معكم دراهم معكم دينار فقالوا لهم نعم هذا معنا دينار قال لمن هذه الصورة قالوا لقيصر لمن هذه الكتابة قالوا لقيصر قال إذن أعطوا مال لقيصر لقيصر ومال لله لله بالمفهوم بتاعنا فوت عليهم الفرصة بتاع الواقع يعني لأن عيسى عليه السلام كان في حالة استضعاف وأحكام الاستضعاف غير أحكام التمكين. لا يقال في الإسلام لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة وهذا القول يقوله من قاله وهو مطاط مطاط يعني أيه? يعني على حسب الأحوال أنت هتقول نعم يا جزلك تدخل الدين في السياسة هتقول لا هنقولك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة المهم على حسب المعطى بتاعك لما تقول نعم، يبقى أنت موافقين على دخول السياسة في الدين. لما تقول لا، نقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. بدليل أن الذي ليس في دينه سياسة يقول يقول في السياسة ويقبل قوله. هذا حسب المعطيات. حتى الخطاب الديني المطلوب تطويره، في الحقيقة المطلوب ليس تطويره، إنما المطلوب تطويه. في الحقيقة هذا في شأن المدعوين أن يفهم الإسلام على حقيقته وأنه ليس مجرد تقوص وشعائر وعبادات وعقدات فقط إنما هو نظام حياة كامل نظام حياة كامل أما أنشطة الدعوة فقد تكون الخطابة قد تكون التدريس قد يكون التصنيف والتأليف قد يكون العمل الخير الاجتماعي قد يكون العمل السياسي المنضبط بضوابط الشرع الإمام مالك اشتغل بنشر العلم والتدريس فقال له رجل يا إمام انت غير نشاطك تعال جاهد معان فكتب إليه الإمام مالك وقال إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام ورب آخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام ورب آخر فتح له في الجهاد في سبيل الله وإن طلب العلم ونشره من أفضل أعمال البر والخير ولقد رضيت بما فتح الله لي فيه ولقد رضيت بما فتح الله لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر هذا في أنشطة الدعوة وشعار الداعي ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الموعظة الحسنة التي تدخل القلوب رفق وتهدي الشارد وتجمع النافر وجادلهم بالتي هي أحسن بلا تحامل ولا ترزين ولا تقبيح ولا تسفيه هذا شعار المؤمن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وينبغي ويجب أن يكون الداعي لله قدوة للناس فلا يقول شيئا ويفعل غيره لا تنهى عن خلق وتأتيه مثله هارن عليك إذا فعلت عظيم إن القدوة صورة حية للفكرة إن القدوة تطبيق عملي للدعوة فإذا ما قال الداعي شيئا وفعل غيره اعتقد الناس أن هذا القول غير قابل للطبيق بدليل الفعل وإذا قال قولا وطبقه اعتقد الناس أن هذا القول يمكن تطبيقه وحال رجل في ألف أفضل من وعظ ألف في رجل لأن القدوة دعوة عملية وأشد تأثيرا من الكلام ثم ماذا بعد مراعاة التدرج في الدعوة. لماذا التدرج؟ لأن تحويل الناس عن مألوفاتها وعاداتها وميولها شيء ليس من السهل. ليس هو شيء سهل. فلا بد فيه من المراودة، ولا بد فيه من التدرج. والتدرج سنة الله تعالى في خلقه للكون والنبات والحيوان والإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون إيه وجه الربط ما بين خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بين فاصبر على ما يقولون ماذا قال العلماء؟ أعلم اصبر ولا تستعجل. إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان قادرًا أن يخلقها، أن يخلقهم في لحظة. بكون فيكون. زي اللي يقولك أنت مستعجل على إيه؟ ده ربنا خلق الكون في ستة أيام. وكذلك النبات. يصبر على البزرة حتى تنبت وعلى النبت حتى تورق وعلى الورقة حتى تزهر وعلى الظهر حتى تسمر وعلى السمرة حتى تنضج فتؤتي سمرها بإذن ربها وكذلك تطور خلق الإنسان والحيوان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر كان قادر بيكون فيكون يبقى الإنسان في لحظة وليس في تسعة أشهر وليس في تسعة أشهر هكذا الدعوة الإسلامية كأي كائن حي له تطور نجيب منين الكلام ده ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوخه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار حياة الدعوة والصحابة في تطورهم الدعوي كمثل النبات ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطق شبه الله تعالى تطور الدعوة بتطور النبات شيئا فشيئا بيبقى طلع ضعيف ثم يخوى شيئا فشيئا فشيئا وفي صدر الإسلام حصل تدرج في تحريم الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا دل على أن السكر ليس برزق حسن ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إلى أن قال فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا وكذلك تصفية الرق لو حدث تصفية الرق بالتحريم من أول محظة لحصلت خسارة على المعسكر الإسلامي فقلر الروافد ووسع المصارف ضيق الروافد الروافد بالدال ووسع المصارف كفرت اليمين أو الحجة عتق رقبة من قتل خطأ عتق رقبة الزهار عتق رقبة من جامع مراته في نهار رمضان عتق رقبة ثم يحس على عتق الرقاب فلقت حمل عقبة وما أدرك من عقبة فك رقبة أقول قولي هذا وأستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 المؤهلة التي تحمل هم هذه الدعوة ولهم صفات ولهم صفات القدرة الروحية القدرة العقلية القدرة البدنية القدرة الحركية القدرة الانتاجية فهذه خمس القدرة الروحية أن يكون كسير الإنابة إلى الله كسير المراقبة لله عظيم المحبة لله شديد الخوف من الله القدرة الإيمانية رقم واحد القدرة العقلية أن يكون له عقل وذكاء يساعدانه على تحصيل العلوم الشرعي يساعدانه على تحصيل العلوم الشرعي وما هي القوة البدنية؟ أن يكون قوي البدن سليم الحواس دي أساسي ولا مكملات أذكر لكم شيئا طريفا الصحفي اللي ساز أحمد بهجت كان له في الأهرام مقالة اسمها صندوق الدنيا في الأهرام في إحدى المقالات هذه يقول وقع في يدي جريدة جورنال صحيفة من أيام الخلافة العثمانية ففرت الصفحات وجدت إعلان إيه ما هذا الإعلان؟ يقول لك مطلوب إمام في مسجد إسطنبول في تركيا عاصمة الخلافة العثمانية ما هي مواصفات الإمام المطلوبة؟ أن يكون متقن الحفظ للقرآن والتلاء والتجويد لأنه هيقف إمام يصلي بالناس معاه شهادة عالية في الشريعة الإسلامية. يعني بما يوازد الدكتوراه عندنا وشهادة عالية في مقارنة الأديان عشان ممكن يناظر يهود ونصارى ويكون معاه أربع لغات يجيد أربع لغات إيجادة تامة عربي وإنجليز وفرنساوي وأردي وإيه كمان؟ قال لك يكون له قوام ممشوق وصورة جميلة ماشي كشف هيئة يعني وإيه كمان؟ يقول لك يجود الفروسية يعني يكون رياضي يجود الفروسية هذه ليست صفات خليفة إنما صفات إمام مسجد يقول لك عاوزين نرجعون العصر الظلام طب أنت عندك مين هنا بالمؤهلات دي عشان هنرجعك العصر الظلام القدرة الحركية أن يكون له تأثير وجذب لنفوس الناس المدعوين، فلا مقصود بها الدعوة والتأثير في الناس يعني، ولقد تحرك أبو بكر رضي الله عنه بالدعوة فدخل في الإسلام خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، يعتبرهم الخمسة أعمدة من أعمدة الإسلام. أما القدرة الإنتاجية فهو يستطيع الضم والاستقطاب لعناصر تدخل في الإسلام وتعتقد الإسلام وتنتهج الإسلام وتطبق الإسلام اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا الدباع وأرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين إماما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أفهامنا اللهم آتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم أبدنا من بعد الخوف أمن ومن بعد العسر يسرى ومن بعد شدة فرجا ومخرجا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة